الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى والبينات و ع د د ه لمن أ ن ك ر به بالمعجزات أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ت و ا ل إ ن ج ي ل والزبور و أ ت م ه ا ب ا ل آ ي ا ت علام الخفيات قاضي الحاجات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 فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم ب إ ل ح ا ح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين أ ح م د ه سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين و أ ص ل ي على الصادق ا ل أ م ي ن المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم حبيب رب العالمين إمام المجاهدين المحجلين الأولين والآخرين وسيد المجاهدين وقائد الغر وسيد و عباد ل آله ى و أ ص ح ا ه ومن ه ت ى بهديه و الله شرعه ى يوم الجمع عباد ا ل ح ي ا ة م ل ي ئ ة ب ا ل أ ح د ا ث و ا ل أ ش خ ا ص والمواقف والذكريات والنقائص و ا ل آ ف ا ت والمتناقضات أ س ر ا ح و أ ف ر ح آ ل ا م وامال أ ه ل دار يعزون في مفقود وبالقرب منهم دار تفرح بمولود و م س ي ر ة الحياه م ا ض ي ة وسفينتها تمخر عبابها مع ا ل أ ي ا م س ا ئ ر ة ومن رحم ا ل م ع ا ن ا ة تتولد المعاني ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل س ا م ي ة وتتفجر قيم ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر ف ي ع ة من م و د ة و ر ح م ة وتعايش ولو أ ن ا ل ح ي ا ة خلت من المعاني ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل س ا م ي ة وقيم ا ل ر ح م ة ا ل ر ا ق ي ة لاستحكمت لا ا ل أ ن ا ن ي ة ولساد حب الذات ولكانت ا ل آ ف ا ت ا ل م ه ل ك ة ولحاقت بنا الدوائر ولاستغلقت ا ب أ ص ح ا ب الضوائق ا ل أ ب و ا ب والسبل ولكانت ا ل ح ي ا ة ج ا ف ة جافة يبابا ولعاش الناس ش ر ي ع ة ا ل غ ا ب القوي ي أ ك ل الضعيف والضعيف والمظلوم والمسكين لا ناصر له وديننا الحنيف يعطي ا ل ح ي ا ة معنى وجمالا و إ ش ر ا ق ا و أ ل ق ا في شرائع محتمه و آ د ا ب ر ا ت خ ة تجعل التواصي بالصبر وتواصي ا ل ب ا ل م ر ح م ة من الدين وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة لما يسود الخير في الناس وتتفجر قيم ا ل ر ح م ة في نفوس الناس يكون آمنا المجتمع مجتمعا آمناً إ ن ا ل أ خ ل ا ق في ا ل إ س ل ا م و إ ن ا ل آ د ا ب في ا ل ق ر آ ن تنطلق س ج ي ة بغير تكلف وبغير تملق لا أ س ر ة ولا أ ن ا ن ي ة ولا ق س و ة في الطبع ولا ق س و ة في ا ل م م ا ر س ة وبالتالي يعيش المؤمنون تحت قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار روحماء بينهم إ ن من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة جدا في ديننا الحنيف وحث عليها ا ل إ س ل ا م وحظه ب ي ن ا ل ر ح م ة كنت أ ق ر أ بعض ا ل آ ي ا ت وتستوقفني طويلا إ ن ا ل إ س ل ا م لا يامرك فقط ب أ ن ترحم من تقدر على رحمته بل اذا, إذا لم تكن لديك م ق د ر ة على إ ط ع ا م المسكين فلم تتكلم وتحث الناس عقبت وكان في دينك خلل ولا تحاضون على طعام المسكين والتعبير ا ل ق ر آ ن ي بليغ جدا لم يقل ولم تطعمون المسكين لا هذه م ر ح ل ة لكن ا ل م ر ح ل ة ا ل أ ع م ى من ديننا أ ن تحض على طعام المسكين أ ن تقول الناس ارحموا المسكين ومن هنا قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة أ ن يوصي بعضنا بعض ا ً في ديننا وشرعنا ويال ر و ع ة أ خ ل ا ق ن ا ويال جمال إ س ل ا م ن ا أ ن نحص بعضنا بعضا ً على المسكين وهو ط ب ق ة و ش ر ي ح ة م س ت ض ع ف ة تحتاج إ ل ى من يقف بجانبها وتزداد وتزداد ح ا ج ة المجتمع إ ل ى ا ل ر ح م ة عندما يكون المجتمع في فقر مدقع أ و تحل به الضوائق أ و تنزل به الملمات أ و تكون به ا ل م س ا ك ل وما أ ح و ج ن ا في مثل هذه ا ل أ ي ا م مع الفقر الذي ضرب بجذوره و ا ل م س ك ن ة ا ل م و ج و د ة في ديارنا لا يكاد يخلو مسجد من مساجدنا إ ل ا وعقب ا الصلوات رجل يشكو ف ا ق ة أ و يبث شكوى أ و يصف حاله أ و يتكلم عما يعاني لا, تكي لا تكاد تجد مكانا من ا ل أ م ا ك ن إ ل ا وفيه متسول سائل يمد يده ب ا ل ح ا ج ة والعون يطلب من الناس ذلك إ ن ا ل أ م ر تفاقم وقد وصل الفقر بالناس ما وصفه ا ل ق ر آ ن يتيما ذا مقرب ة أ و مسكينا ذا مترب ة مسكين بلغ به بلغت به ا ل م س ك ن ة حتى أ ن ه ذل ووصل إ ل ى التراب والتراب ع ل ا م ة ا ل ظ ل م و م ل ت ه ى الفقر و ا ل م س ك ن ة مسكينا ذا متربه هل المسكين الذي وصل إ ل ى المتربه وكاد أ ن يسف التراب كما يعبر الناس في عاميتهم أ ن فلان سف التراب يقصدون بذلك بلغ به من ا ل ظ ل منتهاه م هل يا ترى في مجتمعنا مسكينا ذا م س ر ب ه نعم لا ينكر هذا عاقل ثلاث وتسعين في ا ل م ئ ه من الشعب السوداني وفق ا ل إ ح ص ا ء ا ت ا ل ر س م ي ة يعيشون تحت حد الفقر وتحت حد الفقر أ ب ل غ تعبير الله مسكينا ذا م س ر ب ه اننا كامه م س ل م ة ينبغي أ ن نعيش المعاني ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ج م ي ل ة التي في ديننا وشرعنا شرعنا ينبغي أ ن تعلموا شريعتكم دخلت فيه ا م ر أ ة النار في هره ة ل أ ن ا حبثت هرة ودخلت فيه بغي كما في الصحيحين من بغايا بني إ س ر ا ئ ي ل ا ل ج ن ة بسقيا كلب وفي ديننا وفي كل ت ا ب د ر ط ب ة أ ج ر وجدت ا م ر أ ة من عاهرات نساء بني إ س ر ا ئ ي ل كلب يطوف ب ر ك ي ا أ ي ببئر والركية هي البئر وقد ا البئر ل ر ك ي هي ة و أدلع ل س اخرج ن ه أي أ لسانه فشفقت عليه فنزعت م و ق ه ا أي وملت للكلب فيه واعطته فلقيت الله فغفر لها و أ د خ ل ه ا ا ل ج ن ة إ ن ه الدين العظيم الذي يقدر المعاني ويجعل من ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ ن الدين في شرائعه ا ل إ س ل ا م في شرائعه و أ ح ك ا م ه وادابه و أ خ ل ا ق ه يدعو إ ل ى تواصل اجتماعي حقيقي ليس م ث ي ر أ ن يجتمع الناس حول م ا إذا و ي و ق ع على ا ت ف ا ق ي ة سلام ورق حبر على ورق فقط دون أ ن تكون النفوس ص ا ف ي ة هذا لا يحل م ش ك ل ة البلاد إ ن م ا يجذر ا ل م ش ك ل ة ويؤمقها ا ل إ س ل ا م يسعى إ ل ى انتزاع ا ل أ ن ا ن ي ا ت من الصدور بالله أ ح د ث ك م عن ش ر ي ح ة واسمحوا لي وهي مصدر قلق ب ا ل ن س ب ة لنا ك أ م ة م س ل م ة ا ل أ ط ف ا ل المشردون بن قوسين ا ل ش م ا س ة هكذا يسميهم الناس ل أ ن الشمس يضربهم و ل أ ن ه م في الشمس دائما هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل أ ف ك ر في مصيرهم كثيرا احاول أ ن أ ج د مشروعا لما هؤلاء لظروف م س ر ي ة أ و لظروف ا ج ت م ا ع ي ة أ و لظروف ا ق ت ص ا د ي ة بين ع ش ي ة وضحاها وجد الطفل نفسه بغير ذنب ولا جريره ة وجد ن ف س ف يتسول الطريق ي القمامات وينام في مجاري المياه ي ر ق د ي ف ت ر ش ا ل أ ر ض ويستقف السماء في البرد ا ل ق ا ر ف أ ن ت واطفالك تحت البطاطين وفي الغرف ي ا ل م غ ل ق ة و ح ك م ة الله أ ن ن ا بالرغم من ذلك نعاني أ م ر ا ض ا ل ص د ر و أ م ر ا ض البرد و ا ل ن ز ل ة وهم يخرجون من المجره ك أ ن شيئا لم يكن و أ ط ف ا ل ن ا لا تنسوا ي ت ر ف ومسحلنهم بجريفلين ويجحجحوا ح ك م ة الله ح ك م ة الله ب ا ل غ ة لا بنسلين م ا ء ولا مركز صحي ولا ب ت ع ا ل ك في مستوصف يعيش حياته هكذا لا د ن ب له فيهم من القدرات ا ل ع ق ل ي ة والمقدرات ا ل ذ ه ن ي ة والطاقات ا ل ب ش ر ي ة ما نحتاجه ك أ م ة م س ل م ة كنت أ ف ك ر في يوم من ا ل أ ي ا م أ ق و ل يمكن أ ن يكونوا جيشا من جيوش ا ل إ س ل ا م يمكن أ ن يكونوا سواعد ق و ي ة في بناء المجتمع يمكن أ ن ي ح ف ظ ا ل ق ر آ ن و إ ن المجتمع لا يمكن أ ن يطلب منهم خيرا أ ب د ا ل أ ن المجتمع لم يقدم لهم خيرا أ ب د ا ماذا قدم لهم المجتمع ا ل أ د ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ص ح ة التعليم ولذلك هؤلاء قنابل م و ق و ت ة يمكن أ ن تنفجر ضد المجتمع في يوم من ا ل أ ي ا م ولا ت ح س ب أ ن أ ح د ا ث الاثنين السوداء عقب مقتل ج ر ن إ ن م ا كانت من نصارى فقط كثير منهم كانوا من هؤلاء و إ ذ ا اختل ا ل أ م ن في يوم من ا ل أ ي ا م ف إ ن ك ت ت ج د ه م يعوثون في ا ل أ ر ض فسادا بحقد دفين ينتقمون من هذا المجتمع فهل المجتمع أ ن يلم طفولتهم ا ل ب ر ي ئ ة هل المجتمع أ ن ي أ خ ذ ب أ ي د ي ه م إ ل ى المراقي فيهم والله أ ط ف ا ل أ ذ ك ي ا ء لو ت ه ي أ ت لهم الظروف التي ت ه ي أ ت لطفلك ربما كانوا من القاده والساسه وربما كانوا من العلماء المبردين في اي مجال من مجالات ا ل ح ي ا ة من ل أ ط ف ا ل الشوارع أ خ ش ى أ ن يستغلوا من قبل عصابات تخترق المجتمع عبرهم وهم ممكن خامه م م ك ن أ ن يخترق المجتمع من خلالهم و ا ل أ س و أ من ذلك أ ن ه م ا ل آ ن يستغلون إ ن ك لا تكاد تقف عند إ ش ا ر ة من إ ش ا ر ا ت المرور إ ل ا وتجدهم بالعشرات يحملون ا ل أ ش ي ا ء ا ل خ ف ي ف ة لبيعها إ م ا مناديل تناسب السيارات و إ م ا أ ش ي ا ء ربما مده صلاحيتها م ن ت ه ي ة أ و كانت أ ن تنتهي عند من يعمل هؤلاء ولصالح من يعمل هؤلاء بعضهم ي أ ت ي ك ليمسح لك ز ج ا ج ا ل س ي ا ر ة ن ظ ي ر ة ن ق و د ة أ و ح ف ن ة من الجنيهات لا تساوي ولا تسد رمقا هؤلاء هم الذين يعملون أ م ا م ع ي ن ن ا فيا س و ر ة الذين لا يعملون أ م ا م ع ي ن ن ا كم هم أ ل ا يحتاج مجتمعنا إ ل ى ا ل ر ح م ة في ظل هذه ا ل أ ي ا م بالذات إ ن الذي أ ع ج ب له ولا أ ك ا د أ ج د له تفسيرا صحيحا أ ن ا ل أ م ة في ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة حصل فيها نوع من أ ن و ا ع الاوبئه و ا ل ص ح و ة والرجوع إ ل ى الله عز وجل هنالك تدفق روحي كبير انظروا إ ل ى هذه الجموع والمسجد ا ل آ ن فيه زيادات ويصلي الناس في الشمس وهنالك مظل خارج المسجد هنالك رجوع إ ل ى الله عز وجل في جانب الشعائر التعبديه ة ذ ا العام حج من السودانيين ثلاثين سودانيين الله هؤلاء جميعا ألف نسأل يتقبل من من حج أن هؤلاء حجوا و ما ك اكثر ن عند الآن يحجون يفوتون من رمضان الحج إلا عند العجائز الآن تجد سباب يحجون ولا يفوتون فرصة من فرص العمر ولا سي ما في رمضان إلا واعتمرون التراويح ما تجد سي في فرصة فرص أ المصلين للتراويح في رمضان من الرجال والنساء و ا ل ت ب ا ر والصغار ما أ ك ث ر المتهجدين في المساجد هذا تدفق الروح الكبير يقابله انحسار أخلاقي واجتماعي مريع فقدت ا ل م ح ن ة وتفشت ق ط ي ع ة الرحم وانتشر الحقد والحسد بين الناس وكثر الكذب والاحتيال وضعفت ك ث ر المتسولون و الامه في أخلاقها. إنني أقول ل س ا الممتلئة بالمصلين والشوارع بالمتبرجات ج د ممتلئة ل هؤلاء البنات هم بنات المصلين يأتوا بنات هم في ا ل م س ا ج د هذا ل ا أ ع ق ل ه و ل ا أتصوره أتمنى أ ن يكون البنات المتبرجات في ا ل ش و ا ي ع لا ص ل ة لهم بالرجال الذين يملؤون المساجد و إ ل ا لكان هذا هو منتهى وقمه ة التناقض إن ذ ا تدفق ا ل ر الكبير و ح يقابل ا ينبغي ب أن م ت د د ا اجتماعي عظيم وسلوكي إ ن ا ل ل ليست ل ص ا شعائر ة تؤدى تأمى مجرد ق و وسلم ل النبي صلى الله عليه、وسلم. في الحديث القدسي الذي يروي ه عن ربه و أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م الزبيدي رحمه الله تعالى في الاحاديث ا ل ق د س ي ة يقول تعالى إ ن م ا أ ت ق ب ل ا ل ص ل ا ة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم ا ل أ ر م ل ة والمسكين والمصاب وابن السبيل يا سبحان الله لا يقبل الله صلاه من لا يرحم ا ل أ ر م ل ة والمسكين والمصاب وابن السبيل ما ع ل ا ق ة هذا مع صلاتنا هل تتخيل أ ن ن ا في هذا المجتمع مع هذه المشكلات التي طرحتها لكم ا ل أ ط ف ا ل الذين هم بغير أ ب أ و الذين لهم آ ب ا ء لكنهم آ ث ر و ا الشارع بسبب من ا ل أ س ب ا ب قطعا هم لم يكونوا في يوم من ا ل أ ي ا م سببا إ م ا لحروب جاءت بهم و أ ل ق ت بهم وقذفت بهم في ا ل ع ا ص م ة و إ م ا لمشاكل بين الوالد و ا ل و ا ل د ة فاثر أ ن يكون في الشارع طفل يانع كان يمكن أ ن يتعلم وكان يمكن أ ن يكون له دور رائد في المجتمع إ ن هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل أ ق ل ما يمكن أ ن يقال فيهم الاحسان إ ل ي ه م فيه أ ج ر وباب من أ ب و ا ب الجنه فاطمن على أ ن في جمعهم وفي لمهم و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م والعطف عليهم س ل ا م ة أ م ن ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة لمجتمعاتنا تحفظ مجتمعنا من العبث ومن الفوضى هل تتخيل أ ن هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل الذين يعيشون هذه ا ل ح ي ا ة ويسميهم الناس ا ل ش م ا س ة ليست لهم آ د م ي ة وليست لهم مشاعر وقفت ذات م ر ة قلت أ ج ر ب ل أ ت ح د ث مع هذه ا ل ش ر ي ح ة فاستوقفت بعضهم وجعلت أ ت ك ل م معهم وكانوا وقد ك ا ا ن و و استرابوا من شكلي ماذا يريد هذا الشيخ منا ن ماذا يريد هذا الملتحي مننا هذا يريد ولكني ط م أ ن ت ه م وجلست معهم على ا ل أ ر ض لا كرسي و لا أ ت ا ك ا ت ف خ م ة في ا ل و ا ط ك لا اتكلم معهم أ ق و ل انت ليه ما ل ت ك ذ ليه ما قريت ليه ما سويت فوجدت أ ن عندهم من الذكاء والتفكير ما يمكن أ ن أ ق و ل حرام لهذه المواهب أ ن تدفن وحرام لهذه الطاقات أ ن توات والا تخرج لننتجع منها ك أ م ة م س ل م ة هل من مشروع متكامل بغير إ ع ل ا م بغير إ ع ل ا م ما ي ج ي ب في ج ر ي د ة ولا في التلفزيون لما نجيب المتشردين واحد نمار لما نجزه المسؤول و ل ي ص و ر و ن ب ل ب س و ن س م ح ع ش ا ن ي ق و ل و ا ع م ل ن ا ب ع د ذ ل ك ب ق ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا بلا بلا ل ا بلا بلا ب ا بلا بلا ل ا بلا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا ل ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ل م بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ل ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ل بلا بلا ا بلا من لا يرحم لا يرحم رواه الترمذي دافعه إ ن م ا يرحم الله من عباده الرحماء رواه البخاري دافعه في كل كبد ر ط ب ة أ ج ر دافعه قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا حتى ترحموا قالوا كلنا رحيم يا رسول الله قال ليس ليس ر ح م ة أ ح د ك م صاحبه إ ن ه ا ر ح م ة الناس ر ح م ة ا ل ع ا م ة ا ل ر ح م ة ا ل ح ق ي ق ي ة والحديث رواه البيهقي في ا ل أ د ب وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة الصحيحه قال ارحموا ترحموا قالوا كلنا رحيم يا رسول الله قال ليس رحمه أ ح د ك م صاحبهم نعم أ ن ت ترحم من عندك معه و ش ي ج ة ا ل و ش ي ج ة تدفعك لذلك قال ولكن ا ل ر ح م ة التي يرحم الله بها ر ح م ة الناس ر ح م ة ا ل ع ا م ة ترحم بغير, بغير تفاصيل ترحم بغير توقف ترحم بغير قيود إ ل ى لون أ و جنس حتى الكفار في ديننا يرحمون نرحمهم حتى و ه ذ ا جزء من ديننا وجزء من إ س ل ا م ن ا وثقافتنا وبالتالي هل في مجتمعنا ر ح م ة ولتتضح ا ل ص و ر ة وتكتمل في أ ذ ه ا ن ك م أ ق و ل هذا تدفق الروح الكبير دعوني أ ح ل م ل ل أ ن ن ي أ م ل ك هذا ولا يقدر أ ح د أ ن يمنعني أ ح ل م و ا في أ ن ي أ ت ي موسم من مواسم الحج فيجتمع التجار الذين يحجون كل عام وقد حجوا مرات ومرات ويتبرع هؤلاء بثمن حجهم ل أ س ر ف ق ي ر ة لتصنع مشروعا يتعلم طالبها في ا ل ج ا م ع ة فلا يطرد لرسوم د ر ا س ي ة وليتعالج مريضهم في المستشفى فلا يعدم ثمن الشاش ولا ثمن الدريب أ ب س ط مقومات ا ل ح ي ا ة لو أ ن ي قلت بالمقاييس عشره ة جار الحج دي خ م س ة مليون مع ا ن ه في حد فاخر ده حد ما فاخر ع ش ر ة مليون خمسين مليون الخمسين مليون دعوني أ ح ل و ي ج ي ب و ا اثنين عربيه ادوبيت ي ا ا ه اضمن ي أ لهم من خلال الشرع أ ن هذا قد يكون عند الله أ و ف ى أ ج ر ا من حجهم خ ا ص ة في السودان قد يكون هذا أ ب ل غ أ ج ر ا و أ ف ض ل عند الله بهذا تخرج ا ل أ ث ر من الفقر حتى الغني سوف يرتاح ل أ ن ه لن يكون مرتاح نفسيا والناس من حوله محتال على احتياج لن يكون مرتاح كل م ر ة واحد ي م د ي د ه يجي خ ب ت و ا للباب لما نعرف عنده ج ر و ش وزول ما أ ي زول عنده ج ر و ش لا ي ن ش د ه ا ا ت أ ك د فناس عنده ج ر و ش لا ينشدوا لا ينشدوا لا ي و ش د و ا كل م ر ة تلقى ناس قاعدين جبل ا ل ب ا ي ل ة روشتة و ا ل م ر أ ة أ د ا ر ي حق ا ل ع م ل ي ة ك ل ه ا نجوا يقول لك و ر و ح ن ت ذاتك بترتاح كان كلنا فكرنا هذا التفكير الايجابي ربما حصل حل أ ق و ل لكم بغير م ب ا ل غ ة مع ا ل ح ا ج ة ا ل م ه م ة انظر إ ل ى زيجات بعض المسرفين وما ينفق فيها من ا ل أ م و ا ل ا ل ط ا ئ ل ة و ا ل ث ر ف ا ل ح ف ل ة في الفندق الكبير لماذا؟ ا ل ك ن هناك من دبي لا ا ل ح يوجد ا من دبي ا لا يوجد من دبي ت ا يوجد م ا دبي لا ة ت ذ ك ر ما ش و ج ا ي يعني من دبي لا ا يوجد من دبي لا يوجد ل من دبي ر والبهر ع ر ب ي ة آ خ ر موديل م ف ت ا ح ة بعد ث ل ا ث ة ش و ر ا ل ق ه ا انت ق ا ل الموضوع حين ده كله حسن في ا ل ا ذ ا ع ي د ك يعول كم يا ا خ و ا ن ا هل تعلمون ان كثير من الطلاب يعجزون عن دفع الرسوم ا ل د ر ا س ي ة ب ب س ا ط ة شخص س أ ل ن ي قال يا شيخ انا عندي ذكاء ما اعرفه د ا و ي ن بحكه ت و تلاوه ا م ر ك بربيت ل د ه اجزو ي لا ج يكاد يو اجزو اد يو ما اعرفه د ا ر و ي ه ا ل ز ك ا ة في سوران ب ف ت ش و ه اجزو ي نتر اجزو اهلاكي العربيه د ي ه مني انا رايشو اد يزكى طوال ا ج ي ي من الطرف ق و لي ل ا و د ا و ي ن م ح ق و ل هذا بالتالي انظر إ ل ى هذه المتناقضات في المجتمع البذخ في المناسبات و ا ل أ ع ر ا س ممكن ي ت م ع ر س و ف خ م جدا ويكون بكل ب س ا ط ة ويوفر فيه صاحبه مال يمكن أ ن يعول به أ س ر البذخ تسجيلات اللاعبين و ا ل ك و ر ة ما ينفق في بلادنا خ لنكون ي ا ن واضحين لكي اريك سبب ا ل أ ز م ة تدفق روحي كبير يصلوا في الجامع ة والمساجد م ل ي ا ن ة وزيدوا الجامع ة والتراويح ما المسجد ما شال الناس والتهجد جيبوا لنا إ م ا م صوته سمع يغنونها بثلاثه اجزاء والحج و ا ل ع م ر ة كل مره ة درشة ت الحجوة العمرة و ت س د ي ل ا ت اللاعبين ب أ ر ق ا م خياليه يا أخي ده ل ا ولا ا ع ب بيت ل م ن ش ي ة د هناك خمسمائة م ل ي و ده ل ع دلائل ه ي ن ب يوم ا ت الفريق و ي على ر ف م ي يعني يعني ليه وفي و دولار شنو ن دار دار سودان ل ما ع ينفق على المهرجانات والاحتفالات ا ل ح ك و م ي ة وعلى كثير من ا ل أ ش ي ا ء يا ليت ه وضع في جوف مسكين أ و محتاج الأمر جلل, الامر جلل والذي اؤكده أ ن ديننا هو دين ا ل ر ح م ة ولقد اخترت لهذه ا ل خ ط ب ة عنوانا ا ل ر ح م ة ا ل ف ر ي ض ة ا ل غ ا ئ ب ة نعم والله ا ل ر ح م ة هي ا ل ف ر ي ض ة ا ل غ ا ئ ب ة التي نحتاجها جميعا ونحتاج عندما يستدير بنا الدهر و ت ع د علينا ع و ا د ا ل أ ي ا م وصروف الزمان فيستدير عزنا ذلا وهذا ممكن وغنانا فقرا وهذا أ ي ض ا ممكن عندها سوف نفقد ا ل ر ح م ة ا ل ح ق ي ق ي ة ل أ ن لما كنا نملك ما كنا نرحب و إ ن ا ل ر ح م ة في ا ل إ س ل ا م ر ح م ة ع ا د ل ة ليست مجرد ع ا ط ف ة عاطفة م ه ت ا ج ة أ و ه ا ئ ج ة إ ن ه ا ر ح م ة ع ا د ل ة فيها قوانين ص ا ر م ة قطع يد السارق ر ح م ة وقتل القاتل ر ح م ة ورجم الزان المحصن ر ح م ة و إ ق ا م ة الشرع في ا ل أ ر ض ر ح م ة ا ل ر ح م ة في ا ل إ س ل ا م ليست مجرد عواطف و ق ت ي ة ا ل ر ح م ة في ا ل إ س ل ا م أ ص ي ل ة هي ر ح م ة بمقاييس العدل ر ح م ة ل أ ن ه ا من عند رب العالمين ورسول ا ل إ س ل ا م هو رسول الرحمه ة وما رسول ر ل ا ح ة و م أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث عند ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل م س د د والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ا ابن عشر سنين أ ع د في الصحراء إ ذ أ ت ا ن ي رجلان لم أ ر ى في الخلق مثل وجوههما ولم أ ر ى في الخلق مثل أ ر و ا ح ه م ا ولم أ ج ث ما عليهما من الثياب على أ ح د فقال أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر أ ه و هو قال نعم قال ف أ خ ذ ا ن ي من عضدي ولا أ ج د لهما مسا مسكوا من هنا وما حس بيدينه فقال أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر أ ض ج ع ه قال ف أ ض ج ع ا ن ي قال فاصبع صدره قال فصبع صدري ولا أ ر ى دما ولا وجعا لا ت أ ل م ولا شاف دم جماري قال أ خ ر ج من قلبه الغل والحسد قال ف أ خ ر ج قلبي و أ خ ر ج منه مثل ا ل ع ل ق ة سوداء فطرحها قال إ ل املا قلبه مثلها رافه و ر ح م ة قال ف أ د خ ل مثلها مثل ا ل ف ض ة في قلبي فحس بها قلبي و أ ع ا د على صدري ومتح قال فصرت أ غ د و بها ر ق ة على الصغير ورحمه ة للكبير ب فصرت أخذ ا رقة ع للكبير ى ا ص غ ي ر ورحمة ل ل يصلي ويسمع بكاء أ م في ا ل ص ل ا ة فيسرع في صلاته من خ ش ي ة وجد أ م ه على طفلها يرتحله ولده وحفيده الحسن بن علي أ و ربما أ م ا م ة بنت أ ب ي العاص ي ر ك ب ا ن على ظهري وهو يصلي فيطيل السجود حتى لا يفزعهما أو ي ف ز عن ه م ا ع لعبهما ر ح م ة ر ق ة للصغير هذه وهذا هذا عليه إذا الرحمة المرجوة منظرا مأساوية بداية الرحمة ثم أن يتفجر هذا عطفا وإحسانا عليه أن نمسح على يد المحتاج للكبير قلبك على ورحمة رأيت يتفطر يتفجر حقيقة نمسح ثم يد أن أن أن ارحموا البائس والفقير و أ ع ي ن و ا المسكين والمحتاج وقفوا بجانب عزيز قوم ذل واعلموا أ ن ا ل أ ي ا م دول و أ ن الدهر تصريف و أ ن الملك بيد الله و أ ن ا ل أ م ر بيد الله ه الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه إنه أسأل أن وأن يأخذ جل وعلا لما إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر يوفقنا بنواطينا ويرضى ع ي وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه و ل ظ ن واعتقادي أ ن ا ل خ ط ب ة تمس ق ض ي ة م ج ت م ع ي ة و ق ض ي ة ا ج ت م ا ع ي ة لا تحتاج إ ل ى كثير توصيف ف أ ن ت ترى هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل في كل مكان وترى المسكين والمحتاج في حيك وترى الناس وعليهم ا ل م ع ا ن ا ة ظ ا ه ر ة وطالما أ ن ا ل خ ط ب ة تمس حياتنا ا ل ي و م ي ة م ب ا ش ر ة ف أ ن ف ذ في نهايتها إ ل ى بعض التوصيات التي أ ر ى أ ن ه ا ع م ل ي ة و ا ل ت و ص ي ة ا ل أ و ل ى التي أ و ص ي بها أ ق و ل للمجتمع كله دور في ر ع ا ي ة هؤلاء ا ل أ ط ف ا ل الذين تشردوا بغير ذنب منهم والذين يحتاجون إ ل ى عطفنا أ ه م شيء إ ذ ا لقيت أ ح د ا منهم في حجاج ا ل أ ر ض وسكك ا ل ح ي ا ة فعامله ب ا ل إ ح س ا ن واعتبر آ د م ي ت ه و إ ن س ا ن ي ت ه أ و ل ا ومن هنا ي ب د أ التصحيح تغير وقول لي يا ولدي ما نفشل يا ل و ل ب ي ة حتى لو, لو, لو شفت شكله ما, ما مستسار يقول الناس ما سياحي نخرت ماشه والقضاه يعينه خليك معه عادي ما تحسس بشيء لو أ ن كل واحد منا عاملهم ا ل م ع ا م ل ة الكريمه ل ب د أ ن ا في طريق ا ل ر ح م ة الصحيح و ل ب د أ ن ا في طريق بناء المجتمع البناء الحقيقي ثانيا هؤلاء المشردون على قسمين قسم أ ط ف ا ل صغار سيتعلمون ب ا ل م ن ا س ب ة ممكن أ ق و ل لكم إ م ب ر ا ط و ر ي ة الشماشه الناس د ل انا ما قعدت م ع ه و عندهم زعيم لو ف و ا ح د ص غ ي ر ذ د بمشي كلمه ز ي م ب ت ا ع ه و د ا ف ت الغو بشرف ا ل ب ي س ط ق ولو ا كان حبيب عدم ا ع ل ف ه س ج ا ر ة ديالي عدم ا ع ل ف ه س ج ا ر ة ي ق و ل ل ي إ ن ت ج ل ي ه يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو ي ح ب ر ي ط و ر ي ة ت خ ي ل إ ن ت ح ب و يحبو ي ح ا و يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو يحبو ب و يحبو ي ح ب و ح ب ا ل ت ا ل ي هم على قسمين في قسم أ ط ف ا ل صغار هؤلاء يمكن أ ن يدخلوا بيوتنا و أ ن يتربوا في أ ح ض ا ن ن ا أ ق و ل هذا بكل ج ر أ ة بغير مخاطر ولا مخاوف ممكن زر معك مع عند خمسة معهم ما منه في في مراحل مطورة بلوغ وماشي هؤلاء من الصعب إدخالهم البيوت. لأن في إدخالهم عند احتلون ناس تجير تدعيد والبيوت والبيت عديد يعيش عادي في في زر الأربعة الصعب أولادة ده لأن خوف بلوغ لفوق هؤلاء في مخاطر على أ ه ل البيت نفسه فهؤلاء يصنع لهم م ل ج أ أ و مشروع كبير دعوني أ ح ل م اتمنى ك د ه في وعمارات سكنهم بيجي ا في محل بتاع ا ل ن ج ا ر بيجي ا في محل بتاع تدريب مهني ي د ر ب بيجي ا وفي جامع وفي امسيات ل أ خ ل و ة وعروض فيديو ر ا ق ي ة جدا ً تصنع فيهم آ د م ي ة و إ ن س ا ن ي ة وتشعرهم ب أ ن ه م ينتمون إ ل ى الدين ممكن يجوا في يوم من ا ل أ ي ا م يقاتلوا معنا احتمال ج م و د في السودان انت قاعد عمرك كل احد كرات بالمرسيدس وحيمه احتمال ج م و د احتمال ت ق و م م ش ك ل ة في السودان、ده. بدلا من أ ن يكونوا علينا ليكونوا لنا ليكونوا عونا لنا ليكونوا جزءا من ساعدنا و ع ض ض ن ا ي ك وقوتنا ن من و ا وهذا المشروع يمكن أ ن يقوم به رجال ا ل أ ع م ا ل و ا ل د و ل ة ف إ ذ ا ا ل ت و ص ي ة ا ل أ و ل ى لهذه الخطبه ل ا بدءا في ر ع ا ي ة مافي زول ي د ر غ و ل لا يستطيع أ ح د أ ن يقول أ ن ا لا أ ق د ر عليها لا تستطيع أن تتبسم تبسما في لا تبسما تستطيع تتبسم تستطيع في أن وكه لا تعطيه شيء أ ع ط ي ه ك ل م ة ط ي ب ة أ ع ط ي ه ع ب ا ر ة ح ا م ي ة أ ع ط ي ه إ ح س ا س ب ا ل ح ي ا ة فقط لا يستطيع أ ح د أ ن يقول أ ن ه لا يقدر على هذا ومن كان يقدر فهذا مشروع مطروح للناس مشروع إ ي و ا ئ ه م إ ي و ا ء متكاملا والدوله عليها أ ن تلعب دورا كبيرا في هذا ثم من التوصيات ا ل م ه م ة أ ن ه في كل حي من ا ل أ ح ي ا ء عليك أ ن تسن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة وليس بغريب على ديننا دخل قوم من غاطفان ومن قبائل مضر مجتابي السيوف وعلى وجوههم الفقر و ا ل ح ا ج ة فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ح س ه م على إ ط ع ا م ه م ت أ ل م أ ل م ا شديدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت أ ل م أ ل م ا شديدا فذهب فجه... ف... ف... رجل من ا ل أ ن ص ا ر يحمل س ر ة تكاد تنوء يده أ و يداه عن حملها فوضعها وجاء الاخر ب س ر ة طعام فوضعها والثالث ب س ر ة ثياب فتهلل وجه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال من سن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة كان له أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها إ ل ى يوم القيامه ة في كل حي اعرف واعرف حي المحتاجين الأغنياء كل م ن خذ إمام الجامع ن ف ر يسعو ن يكون عفرنا ل كلهم يبدو ي س الى ا ل ت ك ا ك ل أ ل ي س من ديننا يسعو الى الـ إلى الـ إلى, إلى, إلى التراحم أ ل ي س من شرعنا يسعو الى المواساه أ ل ي س ت من أ خ ل ا ق ن ا بكل ب س ا ط ة ماذا ل ح يقول ا ا ن أي حي. أجزوا حي لك ان م ا ل ح ي دا يرجع ي ف ك ر في ا ل م و ض و ع ن ا ب ك اجزاء من المشكله لا يمكن ان ل يكون ا هناك م أحدا اجزاء لأن من ا ل س ا أوقنوا م ش ك ا ل ويتكاثروا ويختلط ا ل أ م ر على الناس وربما يدخل في ا ل أ م ر محتال وبالتالي بكل ب س ا ط ة إ ن ا ل أ ش ع ر ي ي ن هذا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهم ق ب ي ل ة ق ب ي ل ة ي م ن ي ة إ ن ا ل أ ش ع ر ي ي ن إ ذ ا أ ر م ل و ا في الغزو أ ر م ل و اي أ قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في إ ن ا ء واحد ثم اقتسموه بينهم ب ا ل س و ي ة أ ل ا إ ن ه م مني و أ ن ا منهم جمعوا ما عندهم يفرش ا ل ت ب يفرش ا ل م ل ا ي ة أي ذو و ا ب ي ن ا ت ه م أي ذ و ل ش ي ء أ ل ي س هذا من ديننا ثالثا إ ن هذه ا ل م ع ا ن ا ة ا ل ض ا ر ب ة بجذورها في مجتمعنا وتحتاج إ ل ى التراحم أ و ل من ينبغي أ ن ي ب د أ بالتراحم و ا ل ر ح م ة ا ل ح ك و م ة والنظام وما أ س ه ل أ ن ترحم ا ل ح ك و م ة بتخفيف ا ل م ع ا ن ا ة وتقليص ا ل أ س ع ا ر وتسهيل ا ل أ م و ر وترك ا ل ج ب ا ي ة هذه ر ح م ة ا ل د و ل ة ليرحمها الله ودعوني أ ق ف مع الغاز الذي تم ز ي ا د ة سعره وكثير من السيارات ا ل أ ج ر ه والنقل خ ا ص ة ا ل أ م ج ا د ش غ ا ل بالغاز الغاز في السودان يحرقوه ل أ ن ه ما عندهم محل يمدوا ل ي و م في السودان م ا يعرف يصدق كي يكون غالي يحرقوه ا ل م ق ف بتاعه البترول بتاعه ا ل ز ي ل ي عندها مدخنه فوق اربع و س ساعه ش غ ا ل ة بيحرقوا غاز غاز لطيف الهوذا شيلوه د خ ل و في العربات مجانا ي ج ي د و ا ليه انا أ ر ي د م ر ة و ا ح د ة قرار لصالح المواطن أ ت م ن ى قرار واحد يقول لصالح المواطن قرار واحد يقول للناس نقصنا حاجه خ ف ت ن ا ح ا ج ة قرار واحد ي ك و ل لي صالح الناس أ ل ي س هذا من ا ل ر ح م ة ا ل د و ل ة تمتلك ا ل ر ح م ة ا ل ر ح م ة ت ب د أ من ا ل ق د و ة و ا ل د و ل ة ولذلك أ ق و ل لكم بملئ في ولا أ خ ا ف في الله ل و م ت لائم لما هانت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ف ر ا د ا هانت أ م ة وشعبا لما, هانت لما هان ت المسلمون أ ف ر ا د ا هانوا امما لماذا يقتلون في بلاد المسلمين ولماذا يجتاح العدو ديارهم ل أ ن ه م ما تراحموا بينهم لما هان المسلمون أ ف ر ا د ا هان المسلمون أ م م ا وحكومات ا هانوا ل أ ن ه م تقطعت بينهم أ و ا ص ر ا ل أ خ و ة وتمزقت بينهم حبائل ا ل م و د ة مثل ا ل م ث ل م ن ي ن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يغنينا بها عن ر ح م ة من سواك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب د ع و ة المضطرين يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما ارحمنا ر ح م ة تغنينا بها عن ر ح م ة من سواك يا رب العالمين اللهم اجعل الخير في بلادنا وانشر ا ل أ م ن و ا ل س ل ا م ة والسلام في ربوع ديارنا وديار المسلمين اللهم اجعل ديارنا سخاء ا ل رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر ا خ و ا ن ا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في سبيلك في كل مكان ا ل ذ ي ي ن ج ا ه د و ن لأجل إ ع ل ا ء كلمتك و ل ن ر ة د ي ن ك ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ه م إ ن أهل الأرض خ ذ ل و ه م ف ل ا ت خ ذ ل ه م ر ب ن ا اللهم إ ن أ ه ل ا ل أ ر ض خذلوهم فلا تخذلهم ربنا يا رب العالمين اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين واحمد سلطانك وقوتك وقهرك وربوبيتك وعظمتك هذا الدين يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم.